الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسنا إن شاء الله قصة الصبيق مرقا كهالليمي رواية الله الرئيس ما يمدك وحكت وهو قصة الصبيق الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بالصبيق وأحوجك إلى مثل ما فعل به قصة ما كوكانل واحد شجني قصده الصبيق جوده عن قصده يسوع إنه أي سجنته بعشر مرك الضريقة إن هذا إنه الذي سنشجني كده واحد شجني طرق كل الحديث كم دبانري طريقة وشجعي ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة وهو أنباري بصوت صاري من وجه آخر عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح طريقة السائب بن يزيد وعمر عمر كغورنا بسند صحيح مر كان مرعي مني فأخبرنا جري سليمان بن يسار وكذا لي السائب بن يزيد موسى وركل من عمر بن خطاب. وهنا اجتني سليمان الميسر كاسام صحابي لو جرى سليمان الميسر هو من كتابيقه اه روايهه تن كدنبس كو عمر سو غارين روايه دي شنو هي منقطعه عمر مثلا عمر طيب والروح وحل وريبو شيفوه عن الأعمش أعمش وحل وريي عن أبي الضحى أبي الضحى وحكورني أعمش وسليمان بن مهران الأسدي عن أبي الضحى وحكورني مسلم بن صريح الهمدانوي صنوانين تابعية أو الثقاء عن مسروق ابن الأجدع كذلك تابعي كبيره ويصبح نصدقائه قالوا فردخلنا وان قال لي عنا عبد الله المسعود ونصوه قال لي فقال مركزه وقال لي يا أيها الناس ضدو من علم الروح أغاده شيئا شيئي أغاده علم وياشا فليقل هيدا به شيئا يعني هذا الشيئ يقول روحي أقوان شيئ أولي هذا الشيئ يسنقرنين وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ رُوحَانَ أَوْ غَانِنَ شَيْءَ عِلْمِي أُلَاهُ يَهْلَنِنَا فَلْيَقُلْ هَيْدَهُ اللَّهُ الَّذِي أَعْلَمُ أُكْ انتَهُهُ قَابْسُدُ وَيَعْنِي وُحُوسَن أَقُونَ أُلَاهَيْنُ سَنِسْكَ دَحْغَلِن حَيْدَ فإِنَّ الْعِبْرَ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمُ دَوْحَا كَمِذَ أَنْ يَقُولَ إِلَهُ يَلَهُ رُوحُ لِمَا شَيْءٍ إنها ترى هذا ما قررنا الله أعلم علمك هذا إله أدو ديسو علمك يكمل التالي معنى سأسويا جهل وحا وحي, وحي أوذن قرنين هادنا إناد اسكال لحي تشير له طيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وكوى ملائته إليه وفي قروا يليه سبحانه وتعالى ويسو أشوه دي إله بالعلمك أدعين سأسويا معنى قال الله ألا أحيب عز وجل لنبيه نبيك سوحكو يولي كل واحد هذا النبي محمد وما أسألكم إذن مو يديني عليه قارسين تعان إذن قارسين يحق كوركيس إذن كو يديني سنوى من أجر واحق توراة وما أنا أعنى بلمائه من المتكلفين كو إسكلفة إسكلفين هو واحو يان واحدا تضرؤها إن إنه دوش إسكسارته بلعن كقابي كان إنه قشه واحدا قراني إن إنه شاغته واحد جاهل كتا إنه كتوابت واتكلف وما انا من المتكلفين اسكلف اي روحك ترى هذا مجرن لي اثر كاسي واثر متفق عليها والبخاري ومسلم والصصاري بخاري ومسلم والصصاري قص لنا طيب قصدي سوى هيت قصدي سوى قصة, سو... قصة يعني وحويان كتميد ان في صورة الدخان الله سبحانه وتعالى مركو كهلهي دخانكا ايمان دونا اي يوم تأتي يوم تاتي السماء بدخان مبين دخان كاس بوفسير يا عبد الله المسعود رضي الله عنه مر كاساو ха وعلامات كقيامته مر كاي سووددahayو ديبو كا Abdullah ibn Saud markaas uu hadalkay yiri duxanka markaasuu ku fasirey inuu yahay abaartii ku dhacday qureysh قريش dhacday markuu laguu hawaareey salaatu rabbi sna mali markaa duxanku wax soo socdumeeyo oo tagay gudhi qisadaas way macna waxa uu hadalku ku soo aroray qisada markuu sheegay oo uu ka دخان dadka yiri duxanku waa wax dibka iiman doona markuu ka jawaabay oo hadalkan markaa hordac wax ننكا واحد قرنين نينونة واحد قرنين نين هلا يضافون هنا قص بني معنا واحد الله عالم به مركز كتشوا بمعنا طيب وتجد هذا مش الأوكا الأشياخ واحد ويان يعني الله سبحانه وتعالى صفاته معنا لكن أنت واحد كش شيء كيف تاسي وحويان وإن الله أعلم لوجود قاب صدر. إن سير هذا يوا تكلف وتكلف, وتكلف. ومعنى وحوي وحام لوجود درسنا وذنجرناين. رادين توضي معنا. طيب ساسو كان صلو مناسبة هذا صو هذا ما كان. قال ما يمكنه لأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال على حدتنا أبو العباس المعقي المعقلي والنثقاء محمد بن عقوب المعقلي للدالة. قالوا الحله حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري، دي. وضعيف. قالوا الحله حدثني وحيور الرمي، أبي أباه بقور الرمي، أبيه نضعف في باكوتة رفيه ضعفهم. أبي عبد الجبار قالوا عبد الرحمن الضبي متروكو، يعني وحويان، وضعيف، وضعفي أبو زرعة يغير كينا وحيب الشيخين إنو يهي يعني كذاب إنو يهي آه إنو كذاب بينا لأيها معنى طيب عن القاسم من العروة وحكورنيا عن محمد بن كعب من القرى في مكورنيا قالوا يحوري دخلت وحن قلي على عمر بن عبد العزيز بانوسو قلي خليف كراشيت كه، فجعلت وحن قد قليب لأنظر إلى الإفيري إليه حجس نظرا في رؤ شديدا أضع فيرة هذا قد ضر فيريو فيرو بامبلاوي جودي فقال مركساه فيرو إنك هذا جل تنظر وتفي من سأليه هذا نظرا فيرا فيراء في رأس وما كنت ما كنت هذا أهين تنظرهم تفي ليه أنا جا والحال أنا أنا جو بالمدينة مجالد المدينة أنكسمه قاب كان ماذا إيه فيرين شير المركان مجالد المدينة شوي ليه يسوى حوش راموه. مركا عمر بن عبد عزيز, عزيز أوسو قال ليه ومره خليفك المسلمين تيه مركه مجالة مدينة شوينة وخليف ماهين حالة ديساء مركه حوغا اسبتها لكل طيب إنك أدوك الله تنظروا واتفيرين يسابوا لي إلي أني قاعد يفيرين يسا نظرا في رؤو ما كنت أعظن هين تنظره متفيرية إليه أنغا والحال أنا أنغو بالمدينة مدينة المدينة أن كو سكنه مركان مدينة كو سكنه سمااده إفييرن جيرنيو سهو ختيراوي فقلت وحالي لا تع لتعجبي لا يابيده درته دن كو فييرني لتعجبي لا يابيده درته وكول يابنه يا فقال هو هو مما ما هي حاجه سا تتعجب لا يابنت يعني يا لا تعجبني مين قري لا تعجبني لا تعجبني مين وا وسروك تر لا تعجبني وذي يغبرني سعودرت امال لتعجبي ليا بيدو درت انت وسروك تعنا فقال مركه سعود و مما محي حقي ستتعجب ليا بيس محال ليا بنت هي اسكي بدلي الا لياك سبب لي قالوا حلو قلت لما حلا وح إس بدلي درتي لونك لما وحا درتي من لونك ميدا وكاجه إس كبدلي أو ها ويد سنادي أو من جسمك يعني وح ويان بوغي ama ka ay oo basaasay oo min shacari ka tintada subaxarrood baan la yaabanay isbadda kamirab kaaga ku dhacay iyo aadada iyo weyd sanaanta kugu dhacday jirkaagii asirtay iyo tintadiyo qurux sanaan jirtay oo shan laysnaan jirtay oo hadda kacsan oo hadalo basaasan taas macna وشعث وتساقط ظله. تنت الله استعمالها تنت مركه انت معنا wax way aynan isku hagaagsanayn ay firirsant oo hadala basasant oo aynan sidii seenin awu sunugaysnin oo hadana ay daadaneyso aya laydadan nafa طيب لقلت حرب اللي ما شي سببتي بان macnaa u yaabaya xala isbadalay oo milawli kamidabkaaga oo wana ويد سنادق عاتوه و من جسمك تلك جاه أو النفا يعني وحويان بس صوبه أضاتي أو من شعرك تنتزع قال مركس أهوري كيف لو رأيتني بعد ثلاثة معنا وحوي خليفكو خليفة عمر بن عبد العزيز سيراد سيراد سكوتى بمرك الله جو الرمايو نولش يسي هراء وحكوس كري ترف بوكوس كري nol macnaheeda faakeeysi ya nucmeysi iyo barwaaqo kusoo darbaay markii المسلمين yaani khilaafad muslimiinta بوحي iyo نحبه buu زهد oo dhanka dhaxbax markaa xuduud dib u jeesade oo dhaheli markaa taa samarka waxa keentay isbeddelkan ku dhacay adduunyadii oo yarantiiisu kusoo koray oo kusoo barbaaro كم weynade oo nucmadii مركز اسبردر كاسو شيركي سكوي معرة. طيب. وحول مركز قال وحول. كيف حال كسر؟ نقول له هابوري هذا سد أنا يا بنتعي. ولو رأيتني هذا دي أركلهيد بعد ثلاثة سدح كدب في قبر قبر يبحث لي سد هذا واركلهيد ثلاثة تز. ما غانوش ولا شيء. من ثلاثة سنوات بها. ما من ثلاثة يعني واحد ما أدري. يعني واحد ويان سدح كدب هذا القبر جي أركته. بل كوالرنبور معنا يعني وقت مدة نمالينية مدة كذب هذا قبرقى مركن قال ايه اركل هيد سيبا ديالهيد معنا سيبا ديالهيد معنا سيبا ديالكو كمسي درنادي لاياب كاقونا وسيبا ديالهابي معنا قالوا حولي كيف سوي حالك سيئلنقون يا ولو رأيتني هده اركل هيد بعد ثلاثة سدح كذب في قبر قبرقى رحدي سيبا دياله اركل هيد والحال قد سالت يضو اي يعني وحويان يال شب lawadeeda in bood madaw uguudu ayadoo ay shumeen ala wajnata iyo lawadeeda kod korkooda ay ku shumeen ha hadaq qad wax leeyda wa sawadul ayn isha macna wax way qeytadeedo macal in mal ya in ka هلية وقد سألت يضو أي معناها وحوية أي شمانتي حذقتها لوضع ذا مذوقود على وجنتي لوضع ذا كوركولا أي كوشمان هو سأل أو, أو شمين. أي شمان من خرايا لوضع سندل في فمي أي أفكي وكوشمان أي يبنة سديدا أي معناها وحوية أي كوشمان معناها يعني سديد كوه عرق عرن أي كوشمان كنت وحب هي دل هايد mid adayk badan li aniga muqrata in kird ah yani garwaa ina garoweydo markaasi ka sidaralay hada wax way adduunkiyo ban jago wax way iskamay badali oo inaan umar abdullahi saheed garatay arki oo labada indowantay soo dhaceen meeshan code ka meeshan target weey macnaa wajinadu halka ay ku والله <سؤال> وضيء الصندل <سؤال> <سؤال> لنا يعني الدريك <سؤال> يعني وحى كإيمانه معانك كإيمانه يعرفك كإيمانه أفقه يقعد ضاعني مركزة سفيه عن أي جروان له يدور آه صلى الله عليه يعني وان لان خراء يقبري يحرضه الصعودية مستقبل يو هل كاسم يكوما قيم عنه طيب لو رأيتني هذا الدريك بعد ثلاثة في قدر قبر جنح هذا الدوائر كأذوق الثعلب أيضوا أي شومتي حدقتاية الوضع إذا انبطقيت ورمدو على وجهتي الوضع كرت كركن أي او أو سالا أشومي من كشومين من خرايا الوضع السندولا أي صديدها في فمي أي كشبان صديده عرب أي معناها بعاني قش الكشومين كنت واحد أنا الله يدبري أشد من هذا بدن نكرتان إنكيرت لي أنا كبر. مركزة صف يعني إنكير لهذا إيقراوها اللي هيكبر معنا طيب. حدثني حدثني إيقا ورم بلنيو حديثا حديث إيقا ورم حديث كنت هذا حدثتنيه من إيقا ورم يعان عبد الله بن عباس صديق ورم هذا القيالة عمر بايس قال عمر بن عبد العزيز باوحو كوله محمد بن كعب بن القردي وحو كولي حدكوه الحديث واحد ترى عبد الله بن عباس صديق شكت فالحديث كي إيش يكبر إيقا ورم طيب حدثني ايغو ورن بو حديثا او كنت احدثنيه ماذا ايو عن عبد الله بن عباس اديغو قلت وخل حدثني وح ايو عبد الله بن عباس وا رضي الله عنهما يرفع حاله كوري يليه الحديث حديثك او النبي نبي او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حقيسه او رسولك معناه من حديثك النبي سكو ورنيه او غارسينه او قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا شيء والبوح له شرف وأشرف المجالس مجالس تدقى شرف بظن مستقبل ووحي لقابليه به إسجأ القبلة قبلة من لا قابله مجالس تقرياشا لغريست شيء والبهرت الشرف شي شرف بوله شيء والباء شرف بوله يعني قيب كي ميسا أصددتو ليهم مجاليس تنوحا أغشرة في مدن قيبت يدقب لده أصددت قيبت يدقب لده النوات هذه طيب لا تصلها تكنين بولي خلف النائم مدهر دقالاشيس ولا محدث يمن حدث قبع قداشيس طرح كنت تكنين حدث معنا واحده ومن عميسي قبع مثل حدث كي ميناب على قوضا يومي جناب على قوضا تولد أكرت معنا طيب لفظي كاس متحدث ببو إيمانية سلا سانة بدل سلا معناه برا رشندون طيب كنت سيرين كقرقود يعني كتبت قرقود بواحد قصة روتيني متحدث كاس لكن متحدث بفي سنن أبي داود يسن الماجه كتاب الزهد الإمام أحمد انت بمتحدث متحدث قصة لفظي يعني لا تصل خلف نائم ولا متحدث مركب واحد نقال ساميد هوردة. إيه ميد شكل كيسنا يا تانا. قدر شو هذا طيب. وقتلوا دلاء الحية أبي صدق والعقر رضي بقلاعه. وإن كنتم أذهاتم بفي صلاتكم سلادي نبعت كتير تاني. حضر حتى صلاتك ترثان أويس أركتان. إيه هنجرله. دلاء. طيب. ولا تسطروها أسطروها الجدراء بربي يدا بيث يا عبي مريح هكو أسطرنا بربي يدا هكو رجلين وكهدا بربي يدا أسطره سان ومن نظر روح فيري في كتاب أخيه ولا الكي كتاب كيس روح فيري بغير إذنه إساق أوسنو إذن فإنه إساق ينظر روح فيرينا في النار النار كتاب كتابك وللك حديث كبيرك ضعيف يا. والله يا عبي وركزوا وحدتك قالها يومها طيب ومن نظر الروح في ريبوري في كتاب أخيه بغير إذنه إذا كي سلأ أنت فإنما ينظروا في رنيا في النار النار في رنيا ألا هوي ألا أنبئكم ميانا إذين ورمين له بشراركم فكون كون الشرك بدل ميانا إذين كو كون رمين كون إذين كو الشرك بدل ميانا إذين كون رمين له قالوا واحدا بلى skama filada nooga من nooga waray rasuululla rasuulkiiilahi qaalaw قال uu nabi sallallahu alayhi wasallam alladi midka waye yejilidu cheerliye adduu adduu kisoo cheerli adduu kisoo garaca oo way ma u diiday rifdahu kalmadis wixii kalme looga baahdana uu diiday oo uu manciya ما gaano baxelmeyo wax ugu wacan لكن goolidaa suudaga waaw yaani chess kuni goolidaa suudaga goolisa suudaga goolidaa suudaga safra suusan macnaa tayb afala urabiku kumiana ilin ka waramun in bisharril mitka sharbadan min dalikum min dalika kaalazashi min ka sharka badan ee adoonki sana jeedla kalmadi sana diida goolidana u الذي متكوي يبقض الناس ددك نعب او يبقضونه يجن نعبهم سغن ددك ونعبي واقبلوا السغن ولا النعب هي خير لا هو افلا انبئكم يانا الى ان كول روي بشر من ذلك كان كان مثل كثير الذي لا يقين يعني وحوى ان من عشره آه سين بروح يعني إقالة روح اللي لهذا يعني عفية عفية هذو الروح السين بالروح ذو إن الله قبلك خلتكي وقلت إن الله قبلك لاستعفيف أو ولا يقبل أن أقبلين ما عذرة عذر دارنا أنا أقبلين هذي اللي عذر دارته وحكي استلوا شيء عذر دار ما أقبلوا وما عنك وين معنا طيب ولا يغفر عن دافين ذنب ذنبي لقالي كاسا كانا كثرن اولا انبئكم يالا اذا كنتم بالشر مثل من ذلك كاسنا لكلا درن كانوا بكسي درن الذي مثك وكاسي درن كاسي كشربلن لا يرجى للرجين من خيره خير كذا الرجين ولا يؤمر ان امن لغا اهي شره شركيسن امن لغا وح خيره لغا فيله ما جير شركيسن اللي غنيمه كاسا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب حديثك سوى الشيخ أيوة حسنا رسولكم الدين من أحب الروحي كعل هذا أن يكون هذا أقوى الناس ذاتك ميتك أغوحي بذن إنه هذا الروحي ربا فليتوكل هتلسارت على الله الله هتلسارت ومن أحب الروحي كعل أن يكون إنه هذا أغنى الناس ذاتك ميتك أغوحضا يعني وحويان أغوء غنيسا فليكون هذا بما شيئا في يدي الله إلهي قعنتي سكُتِري أو ثقَل مِن اللوجو لوكال سوني منه إسجَح حجي سلوكال سوني بما شيء من لوجال سوني في يدي غيره إسجَع إذا أنا أما الله إذا أنا هين قعنتي سكُتِر روحك قال إنه أهاد ضدك متك أجو إلهي wa haq dadki ka cuntisa ku jira soo su macna oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xasaantiisa ayu kalsoon ku qabah khalqiga wuxuu haystaan badalku aadil ahaa gacan tooda ku jira ilaahay أما خلقي دلني نقي يدبر وكلك المي تسعى هذا للمعنى ومن أحب الرؤية على رأي يكون إنه هذا أغنى الناس ديك ميت وغنيزن فليكون غنى النفس مركز وغنى النفس غنيه كعندما طيب فليكن هؤلاء هذا يعني بما شيء في يد الله إلهي كعند سكون جراي أو ثق مدلوك السوني هي منه حجيزا بما شيء لوك السوني بنية في يد غيره السيء إذا نهين كأنتي سكُتَ. ومن أحب الروح كألاذَع أن يكون إنه هذا أكرم الناس ذكر متك وشرف بدلاً وقيما بدلاً فليتق الله الله كبق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويتأسف. إن عيسى عيسى عليه السلام نبي عيسى قاموا واستعج في قومٍ قوم كي سربن إسرائيل بحر فقال استعج. فقال مركساود يا بني إسرائيل ري بني إسرائيل لا تكلموا هالنا بالحكمة حكمة هكوها لنا عند الجهال هذا المرتدع هي قيمة عليه هكوها لنا عند الجهال واحمقرت كأكتوها هكوها لنا مركض واحمقرت ليت شمتان كوا عقل قوض الفضودي هون وحبقا نينين كوا أكتوها حكمة هكو لماذا أو فتظلموها مركض على حكمة الظلمة حكمة إلا نورك بوسكا دي ميلة بعد بادي تنسوا ظلم غانا وحل هيد هذا وضع الشيء في غير موضوع حكمة منن كذا على الرسول من جاهلون كريم اما أما اما فهم كريم هذا أجدك تحيق ودي وضد المدى معنى لا ولا تمنعوها حكمة دي هدي أهلها مدنها مركة دا. أو أو دي دنا أهلها ضد كم ظنها أودي دنا أو فتظلموه هذا هذا ضد مظن أو أهله أو قادنك رأو دي يرسل أدو دي من أي نمطين هذاب بكتنا أيادي بعض المذيع لا بد منها صابينه ومعنا ولا تظلموا هذلمينا أو ظلمك إسكتره ولا تكافئوا ها ولا تكافئوا هأجودنا ها هكفئ ها إلا قاضينه ومعنا هكفئ إلا قاضينه يعني وحويا ويان ه ها هأج هأجودنا وظالم المذ المذاليم أه كفئ إلا و إذن كسميهها كسميننا اوف يا عبد الله marka u buro afadukum fadhiginu u buro inda rabbikum rabbig actis yani ruuh al zalimka yani inaad isagadu al ghalatod faraha isaga qado ba ilahi actisa falligaagu kusugnaaneya laakin hadii aad mukaafa'a kus mukaafa'a adu wax wa ogudid we intu ku إلا تكجوصتو تاسع مكافأة الله ولا معنى قصاص يوم كفاعة تاسع معنى طيب الله حل الدنيا معنا إسكع فيها لي إسكع فيها ولا تكافئوا هكافئ إلا قادنين وهكجوصنين الظالم من ظالم وثيودين جيست أوف يبطل أوف يبطل أمرك أوبره فضكم فلقينه عند ربكم رب الجنات سأوبر الأمر أرنكم ثلاثة صدحون أمر الأرن. أرن أرن وصدحون وحفر يلتشروا أمر أرين بيّن المدء عدي هوي رشده طوصنانتي سوى عده فاتبعوه كان راعة أرين ومدء اسكعده طوصنانتي سيها كسنانتي سوى اسكعده كاس راعة طيب وأمر أرين بيّن المدء عدي هوي غيّه بعد النوذي سيارون سنانتي سا اسكعده فاجتنبوه كان كفقادة وأمر أرين سبحان اختلف فيه والاسكو خلافين هاا يعني وحويان بن كان أمضع سنة بن كان أمضع سنة آه. طيب وبينهما أمور المشتبهات فكلوه أطل سارت إلى الله إله أطل سارت عز وجل كان غيغنا جنكو عبين والرشد جنكو عبين كان علم جيس إله أطل سارت وإله أداه أكثر كان عمر بن عبد العزيز هذا اللي يقول يورك أرق كيال يعني وحويان حديه لا عمر اللي يقول محمد بن كعب بن القرد بعبد الله بن عباس كوري ليا اساغه حديث فاسي هو حديث ضعيف هو ولذا ضعفي يسو بهذا التمام اد دري تصل معنا طيب حديث طريقه ان هذا انا هنا واخا كجيران نين ليهدهو اه ورتا انها واخا كجره طريقه اس نين ليهدهو احمد بن عبد الجبار او ضعيف أبهين سيدوك لأتضعف بكترة عبد الرحمن الضبئ سيكون هو مطروك ضوك إلاك كترة طيب لكن حديثك حديثك قيبه يعني وحويا قار كمدة حديثك وحسوس علي سيدوك لأسواء قصة بيروتة حويا بكلبت بدلا لكن حاكم بمستدرك قصة طيب طريقة وكوري حاكم حوياً هشام بن النصري ومسادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القردي ذهبوا لحديثه هشام ومطروك بولي محمد بن هنا كذبه الدار قطن بولي. فبطل الحديث بريق حاكم لابن باكو ترتنينكاس مطروك وهشامكا ايو محمد بن معاوية او ايساقنا لوشيك ايو انو ما محبب ذا سوصار إساقنا في الزهد عن محمد بن كعب من طريق هشام ربي هشام كاس هشام بن هزيادك أبدا صور شاك نوي أمطروغ أها أبو نعيم با إساقنا حليا دا كل سوصاري ضروق دوره هشام ابن الزيادك عن محمد بن كعب بإساقنا ضريق إساقنا كل سوصاري ألا أنبدئكم بشراركم أبو نعيم حليا دا ساسو إساقنا كو كاني حديثك أبيب ضروق ذا سكوري جيسانية حديث كاسي وركي سمرك اللي سكو صدو قصة غير مركو وته ما او سغنا و ضعيف هو لكن قبل كم من الحديثك العديد كموساسيا قاد اضر وته بضعف جس ولي بدرن الى هي معناه طيب لكن قبل لك كم من حديثك وهي صحيح كلام ويذا معناه وهي صورته الصغن مثلا لا تصلوا خلف النائم والمتحدث قيت سكلج قيبته سيد سلطان طاو أو داود يوحى الصوص عليه، وغيب في أي صوص عليه. أو داود ابن ماجه يغير كتب الصوص عليه. قيابتة سمركة شغل بني رحمة الله وتحسينينه يا. وحكوا أيضا سجن قيابتة أورنلا يسلا تسطر الجذور. دربيدها أسطرنا. أيدهنا في حديث صحيح بقصة سلطان طاو النبي في قصة سلطان طاو رب السماوات والارض. مرك حديث في قيقب كم ده؟ قبلك كم ده ويسوبين لكن سياق القصد الاسد سدن قصدن وتي سدن اسودا يا الله طرق دي سر من ضع في جودات بو دري وبتالي ما اصبنا طيب يبقى هذا او كيناي امامكم مخو حديثكم وخو او كيناي قيفته او دنباي أمر الأمر ثلاثة أمر ثلاثه امر مبين وامر بين غي فاجتنبوه وامر اختلف فيه فكلوه الى الله فكلوه الى الله لا ويو صفات الاله سبحانه وتعالى وحي لنا عباده القران كسنه انه عباده فان تتبعوه سرون وحي يعني وحي صفاتك يعني وحو كو لنا الهي اتل سارته الهي ادهي الرب سبحانه وتعالى أربعة في معنا معنا رح ويان يعني قصتك هذا هل كأيوه إمامك قصة جبقي؟ الحديث كي وحنجداس أصل كي أها صفات كي سبحانه وتعالى أصل صفاتك يستلفكم هيك هل كاسو قصة جبقي وأنا كده راضي وأنا أصلك في رقده أنت ضابطنا أي كل من أصول كلا نواج شيران لكن وحويان ضد ضابطنا باكل أحمرت أهل السنة ها أي قوة خلاف صص معنا صص درت أبو مركز ما كان بي وحيق بي ويؤمن أهل الدين والصنعة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق وحيق جد بي يعني وحيان الإيمان باليوم الاخر أركان الإيمان كم هذا؟ أركان الإيمان كم هذا؟ بوجهه وجود بإله كهله وحاسوس عذار لعدونا ناشم ركده أهل الدين دين كسهلة أضت كله دين تسهلة أضت كذا والسنة هي الطريق نو محمدت كذا أضت كر عساني وح الرميان بالبعثي استصب حينه بعد الموت دي مشاكل ليس بلايصاصب حين دون يوم القيامة ما ننتقيامده ما ننتقيامده ليس يصاصب حين دون يوم وبكل ما شيء كستنا وين أخبر الله قال أول سبحانه النزهديس أو شاعي أو من أهوال ذلك اليوم مالك أرنه سوى وين أرجع حلأه الأهوال وحل لهذا بمعنى شيء هائل بالإلهذا إذا كان عظيما عليك ومفزعا شيء كوو وارججح ينحذن لمركو شيء بيه هذا شيء هائل أهوال با مركو لوجه بعضاير يعني هول أهوال وان هولكو واش فضيع يعني شيء فضيع عظيم كمفزع طيب ومن أهوال ذلك اليوم مالكا أرميه سوا ويني أرجيك حلقة الحق مالكي الحق إحق أها طيب واختلاف أحوال العبادي وعيكو عد فنتاي وبكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى من أهوالنا واختلاف أحوال العبادي أه من أهوال كازو عد فنتاي واختلاف أحوال العبادي أدو ماذا حالدوه ودأ إسخلاف الدوضاء فيه مالك أدحني إسخلاف أيام والخلق يخلق جارميه هذا إسقلا في الدوضاء خلق جارميه ذو إسقلا فيه يعني وحويان ولكر قدسيه وحسمه ذماني طيب فيما شيء أيسكون خلافيان يرونه أي أركيان ويشهدوا قبانيس ويلقونه أي لك الميان هنالك هلك أي كركل ميان وكأركيان في ذلك مالك حدثة مالك في ذلك اليوم مالك حدثة الهائلي وين اي ارجح عليه ومحينا ارمه هاسنا محينا احياء الله اركيانا لكل ما يعان ومن اخذ الكتب كتب تقاب شدو دي اه وراقه وي وراقه دواوين ديوان اعماشو قرنه ده بالايمان مدقياد اللقوقاته والشمائل ايبديحيالك اللقوقاته والاجابة اه حقه ورعه ارمه هاسي محيهين من اخذ الكتب اه إيه وإجابة السائل والإجابة كالشواب عن المسائل سؤالها لكالشواب الداء إلهي أدعم دي سؤال دينا إلى سائر الزلاسل إلى يعني وحوين لو قد رؤوا لكال سائر الزلاسل قريريالك قريريالك والبلابل إيه مروبيالك إيه والبهرداء البلابل معنى الهموم والأحزام الموعودة اللي يبوهي في ذلك اليوم مالك بحدي سلّي يواهي مالك العظيم أينا والمقام مقامك بحدي سلّي يواهي الهائل أرجع حاله أينا أرمها سمحي المرك يواهي وأمن الصراط أه شد والميزان يميزانك اح عماش إلا ميزامي ونشر الصحف في ورقها لف التي وراقها صو فيها نحلة إذا كُس جهنم ثاقيل الذري ذردة ذردة وحلا قلسة أو من الخير خير أي والشر شر ذرجة يعني وح ويان حباسك أذكرت أمس سيجدة أمس دور عسدة يرتاح يعني وح ويان وح قلسة ذلقيك أو خير أي الشرة بأموازين تا كنت صعوتها كقرن معنا أيه وغيرها أيه غير كيد بأمعنا مثال قيل ذر من الخير والشر وغيرها وحا خير يا شرب وحكستك وقر المعنى طيب ماذا الوكادة اوكادة قلي امامك ان اوكاه الله اصلا قلقه او اسوش اهل السنة والجماعة كمد واهل معنى البعث بعد الموت يوم القيامة دور مسئوله ماذا الاسوك يعني wa xiyalaha geerida kadib dhici doona ahlu sunnuhu ay rumaysan yihiin هذا waa horta isoo saarida la isoo saari doono maana waxa laga wadaa jirki iyo ruuxdi markii uu ruux jirku dhintay ruuxdi iyo jirki waa isfaruqeen haddana inta qabriga oo jirku ku jiro روح iyad chillka nooc ama xiriir baa ka dhaxaysa si uu Ilaahay ugu garanayso subhanahu wa markii isaysan soo saalo cirkiina dibba loo soo celinaya ruuxdina dibba lagu xelinaya sidii uu ahaa adduunyada markuu jowro ruuxdiisi iyo jirkiisi oo dhameystiran baa lagu soo celinaya macnaheedu wa يعيدت الارواح الى اجسادها ما انتقي يا ماذا اين مارك اتمادوا الارواح ذي باتشركوا دي, دي, بات دي لقوع لنية وقاموا من قبورهم لرب العالمين قبورتوا ذي كسوا كعيان والرب بأسوا كعيان انت قبرك كنت شرام با نفتل لقوع لنية مارك ساوح الرشيخ الدولان ومعادل الابدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارب تلك إلا السيوع لنية بني آذمك أو تركيز أرسلاء كتاجينين وح الروميصن مسلمين ترى دنو إسقوا فخين وح كلا ترى أيضا الروميصن يهود نصارى روميصن نصارى دنا روميصن كتب في السماء وجه الله وضت مدها يعني آخره ترك الله سعيد جل الروح من الوعد جل القرآن مسألة دس مسألة دس القرآن كأدب وكتك يعني و أصلك أغب بضنبان أمرينا و قرآنكو كهل آياتك قرآنكو إن تاس أو قاببور قرآنكو اسكده يا إنو خلقك أغداد دجية أغداد دعيو إن ليس سوى علين دونه لمشهد كذب أي ملوكيرتو أساليم كالددون أي استعماله و قرآنكو دادك دا إنو كقمعيو ومعنى واحوة اسكده يا طيب سدحنا لدو آياتك قرآنكا كاملة آيات الله سبحانه وتعالى نبي سفري إنو ك بعثي امتروا صدحي مرات طيب من وحويان زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن كبارة ليني محمد هذي دهين اللصول صاري ماين نسوعين ماين وحد كبارة الرب ليبان كبارتي ولينزوع ليني طلباننا وحوي ويستنبئونك أحقه قل إي وربي ها وحايكون دينيان كو ورسانيان حق الحق با هو بعثه قل وحاتن ذا اي اجل ها وربي ربي وان كو صلى الله عليه وسلم طيب تكلم وحوي وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا تاتي لكم فاسمعنا واذا امام بالو كو صلى الله عليه وسلم لأنه و شيء له وحقيقه فاسمرك والله مفروغ منها أو مر بهذه هذا الكتش والغدران ما يقدر بعد تجئي السوء عندك وعكوت سال لي كتابك قرآنك آس ونذل النبي جع عقل جئ في اضطراده أنت ما واسكر رعشينهم وما ذهنا واسكر اللهم أممك عن رسالة سماوية لهين أيجو قارب ذنيماء ما سناء السوء عندك ينور شدنبه طيب ونقدم بسيء نقلك مركك كذي وسعي واختلاف احوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الهائل حال دئي دوله او دن او قرانك يا ودمرك ليس سواره وخا بقى انه ليس سو شيريو وليس كنو بانقي قيامده لا يمادو كديبنا قرخدي لا يس كوسو دويو لديدي دو مش همودل له تاع نادو لقروا فادو هذا هو حاله ذيك اللي قدسنا بعد مش هكذا طيب مسألة ذيك وكيف تيوح ويان كتب تلا قادم دورو الرؤي حدت كو يعني ديوان دي هي كتب تي عراقيين ملائكتو كسر الديارسي أعماش وهذا كو قرطى إلا قادم دورو ميدت يبيحنا لو كان قادم دورو تناو ميد القرآن الله سبحانه وتعالى خلقنا مركو فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا روح كتابك كيسي مليك حساب فضوط بالحسابين دونه وينقلبه قدومي إلى أهله أهل كيسي قدومي يعني أهل كيسي جلدو حر العين تيضاتكي تي جلدو اتوغيب او, او قدومي مسرورا حال يميل فرح كلي سوف فرح سن وأما من أوتي كتابه وراء ظهره روح كتابك كيسي لغسي يطور فصو يفدع روحو او يرن دونا سغورن هلك هو ذو باء يد كو دواق دونا ويسمع كذلك في سورة يعني حق فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهو مقراو كتابي وبل عليك كتابك الى اخر يومه وافرح سي ظننت اني مناق حسابي وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيا ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. أنت صم يرد بقرانك كل ما أنت أذ إن ضتك أهل النار وراك ضاق كتابك وراك عنتم ميدك اللوجديبي ضتك أهل النار كانك عنتم بيدح اللوجديبي ولبك عنتم بيدح أهل النار ضر كلام ريو أنت لا تبيه حاجة haga dabarka la marii haga dambaalooga dibu yamaalo wana astaluga kala garanayoo markaba ay kala cabaanayso ruuxu inuu ahlul jannayaa iinuu aanu marii kulubub kitabkiisenaasha laga siiyo ayaa macna waxwaye arindiiisa tilmaamayso kadib uu xuso tilmaamay oo muallimku ku xijiyay arrimaha dhici doonaa dibkii iimaan doonaa حديث كلاج يرسل على سلالة تزول وقدم عدد زمان حتى يوصل عن أربعة يعني واحد لجودين دونا عمري هاجي ما يشاد كوبه ما يسي وحلو جودين دونا شيرك هاجي ما يشاد كوبه أبي يسي وحلو جودين دونا علم هاجي كذا ما كنتسي وحلو جودين دونا حوله هاجي ما يشاد كشقيسي ما يشاد كوبه عن المسائل سؤال لصوص صلية أنو لشي بعد معنا واحد لجوديني طيب wa hakimida arimaha oo sheegay siradka kamida siradka ay ka kamida arimaha uu muallif ku sheegay oo kamida arimaha al sunah wal jamaa i tiqatiin siradku raahu wa yan wabundu ay mari إلى أبو وندباس جهنم وكذا مرئي صلى الله عليه وسلم السرعة كاكا صلى الله عليه وسلم إلا المركة ورئيضة يا صلى الله سبحانه وتعالى وكيري وإن منكم إلا واردها السرعة كالله مرئي كان على ربك حتما مقضية مركة كدب الله والله كالباحية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا كون إلهي ومر maryan laakiin wala samata dibina ay ka gudbayaan kuwi gaalada ahaa ayaga waxa laga gaga tagaya iyagu jilba jooga aya naarta dhexda laga gaga tagay halkaas lagu daadinay maana marka quraanku waa tilmaamay wax weeyaan sirraadkaasi oo ayada iyo ay tilmaamay samacna ahadithada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa بين ظهرين جهنم سراتك أيال الله جهنم كورك يضع ليليا بمرك يضع لصاريه فأكون أنا وأمتي أول من يجيز أول من يجيز أبو نبي رسل الله عليه السلام أني أمضي إذا وحانوا أنها قدتك أقول خرية سراتك قدبي دونه أني أمضي إذا ويابو نبي رسل الله عليه السلام ولا يتكلم يتكلم يومئذ إلا الرسل مالك وحظ لك رؤون رسوش أهي النجرة سراتك مركا لا قدبي وحمد وحنو... له كريم جير خصوصا مويه رسل ما هيكوا هنيان ودعوى الرسل يومئذ اللهم صل وسلم هذا القوم وانت اله نودكل اله نودكل اله ملك هو استاذ بمعنى كاين اله نودكل اله نودكل ور كلام جير استاذ طيب سراط كما كترسق وحكى له كدي حديث بسعيد سعيد الخدري كذلك ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ها بندى دى ولا يا مركزى نار تجهنما كركى دى للسارى يا بنو بدر صلى الله عليه وسلم مركزى للجود بيا مركزى صلى الله عليه وسلم بندى راتل إن اسم برحة هيو برقة القلفان بنعياه كهيانو يعني دتك أي جوصان يسوق قارى الله ريسوق قاركفى كنايانو نيو البا عمل كيسى أيوميشة كوجود بيا صار معنى عمل كأيام عن تجديد جديد كوا كلمي صلى الله عليه وسلم د qaar sido dabaylo kale ku marayaan qaar sido fardaha fiic fiican oo orod ka kale ku marayaan qaar sido geelo kale oo ordahay oo kale ku ila ay suugaado mid si qahayo ku siqahay qaar intaay wax weeyaan wax weey dhaawacdo iyagu dhaawacan fakanay mid aybal la goaysay hoos u turaays oo naartu halka ku turaaso marka markii أول تلاوة. إنت أن شندة الجلنة أيها هذانا وحلسكو علنيا. بوندأ أيضا أن شندة يمارت أورحيس. القاص عليسكو رياي وليسكو علنيا. ليسكو سجارية. إنت أن شندة حديث ربو سعيد الخدري في صحيح البخاري وكتوسي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار. فيحبوصون على كامترة بين الجنة والنار. مك المؤمنين تو أي نار تكجوبان ويسيرات كمران وحلو علنيا. مال أيضا البونداء وإذا كان النار تأبحث فيقصوا من بعضهم ب... لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا والله قال القصص يا مرك وحي إيجو الظلم أي كالقلين وحي قرد رأي اسكو السمية وحي حد قد بي اسكو السمية بل لو قال القويني مركين كذب حتى إذا هذيه ونقوا أدين لهم في دقول الجنة مركين لما دي أو لا ترفع ترو أو مظالم تلجج غي أو حقا دي لكلاسيو بالله إدميا إن الشنطة جلابونا برسال الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دارجة ولدي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا مركيز الشنطة جلا روح والبجوريجي الشنطة ماشوا كلها وجوء قرنية سوء سوء Adi mand har dig gul og til og sidst er du rådgur i at du de at kula harit aton minne usinkugelin. Aja يعني واحد ويان يسون واحد كيس. طيب أرينا هكذا ومؤلف كرشة واح كم ده؟ ومعنا واحد يسجنا هذا الكيس قصاروري ميزانك. الميزان. ميزان كنا يسجنا. يسجنا على مدى بقى السنة والجماعة ميزانك يسونا وشي حقيقي أه. وكفدت كفدو لي. سير حديثك بضاقته قصاروري. لو كفدوت بلي؟ والله كلا ساري وعمش الله كلا ساري. ميزان كاس القرآن أي الشيخي و الله كنت سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسطة اليوم القيامة الموازين تعدالة أبا نطلقين الناب ربا سبحانه وتعالى إما أنت قيامنا قدرت فلا تظلم نفس شيئا نفنا الله الظلمين بها و إن كان مفقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين انتو دوني بهيرا هذه الشيخة وأضوه كلهم لك الظلمين بها حقي سلجده تسلم بها فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلاة رُوحِ مَوَازِينِ سُعْ صَلَاتُهُ وَكُلِّ ومن وَمَنْ خَفَتْ رُوحِ فُضْضَاتِ مَوَازِينٍ مِزَيَلْكِزُ فَوُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَارِجُهُمْ صوماتي كان ميزانك ميزان على الصلاة والجماعة وكل على الإيمان بالميزان ميزانك إلا الرمياة ميزان حقيقي ميزان حقيقي ميزانك يعني وحوي محل ميزاميا واحد محل ميزاميا وحا سو ارورتي صدخ با ان لا ميزاميا وحا سو ارورتي خروحي عمل كسمايي طيب وحا كلا سو ارورتي بو غي ديوانكو عملكو كو, عملك كو ولا ميزاميا ميزاميا صده حضوبه والسبي من احاديث النبي كسو اره الرسول صلى الله عليه طيب مثلا اعماشه الا ميزامه يقران كشي ان ميزامه ان كتابك اما بوغا اما ديوانك اعماشه كو قرنتا الا ميزامينه ميزام حديث البطاقة حديث تعانك كو اباشيغ النبي نغيو خريس الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كف ابو نبري صلى الله عليه يعني بحويان دواوينتي سيالي سيقاشا كي الديوان اعماشي سكوكور لنا كفد بلا ساريه ان بالدعقدي يريد اما كاركي يراي لا اله الا الله اي وقر نيمه وحالا ساريه كفدك هلاء مركزة بالدعقدي يرتاك حوالبضاني ساعده في ادجارانيسان معنا اما روح ميزامي دي سروح عمل كاسكالي استجلوا وحكوتسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرسول كيري إنه لا يأتي الرجل العظيم الصمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح وعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صار معنا أيضا حديث كاسف تسي معناها نبى إيمانا يمان تقيام ذوين نوين أو لف له استله أو هذا عيلا أو بورن ما ننتقي يبدو إيماني نينك كا إتالك له إنت لئك هلبك له إلهي أكتس سبحانه وتعالى كان عقرب كيد أمدقمه إذن كي ماشي للربيئين وعصلا هذا وفضضاني وفضضاني ووحفظت روحه مسلم كان وعولسي وعقل نقول سي. سيحة حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله سيحة معناه نقول له ترسل الله عليه السلام بورته أحد بك علسي إلهي أكتس سبحانه وتعالى مركة وحليها هي ولماذا قد يكون جمعينا انت موعد عيسا بلي انت موعد عيسا روحنا وميزانك الله صاري وحي ملائكتك الصقر وراقيه ملائكة الصقر عمل كيسو كقرنا بميزانك الله صاري اعماشي اللفته دي او قولي او تاقنا بميزانك الله صاري طيب مسألة ده واحة انكرتي نوان كليل هذا معتزل ده ده انكرتي اعماشا إلا بميزان بي واحي ناكو صليا أصل فاسد أقول إليهم أصل كفاسد كي وحيدا للم شيء هدو عرض يهي عرض كوا شيء أن نلت تابن كريم إيش ونقبن كريم جسمك عرض كأسكسور جي أمان جوهرتك معنى واحد شيء ما شو شيء عرض أو أعرض شيء هدو عرض يهينا ميزان كما قبن كرب لا ميزان كرب بل أدوك ما هذا واحد صويسا وحق عمل ليلة انتات سوق بطوة بل أدوك الميزان صارو كفدها كوفولو، وفولكر. ويا، واحد وشيء عرض أو معنى واحد ويان شيء أن لا أركل، أن يشق بنا إلين، تعنتي تتابعنا إلين، حواسة عن وجود ريم عمل وحلي لهدوء معنا أوه وشيء معنا. ما رح تضوم معنى, معنى هينا كفده ما عقلي عقل بده، شيء معنى أو عرض إلا ميزا عقلي جديد. هالك هذا إذا استايل. لكن واحد لوجود شوابة. شيء إسقى عرض أها سدي سأنا إلهي كمأت كإنه ميزان كسر صلاه إنه شيء دي أو عرض أها أو ببدل شيء جسميء أمرك وميزان كسرنا إلهي كمأتك هذيك عقله إن بضعيف كي تورط درن بع يعني قدرة دني آدم كأوديسيه تورتي سأمبرضحوك يسألك لكن واحد لجاه الله واحد ميزام يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اه ما هو بيزنكا تحصار انسان طيب markan wiinkaa sa xilaafay mu'tazilada ayya xilaafay ugu asalka saay ku salaayeen baatilka arinta ugu dambeysay uu mu'allifku ka وحويان waxa weeyaan الصحف waa nashru suhuf waraaqaha illaa sixo hor dugi doono la fidin doono ruuxul ba wixii laga soo qoray laga soo diyaariyay report ka laga soo diyaariyay isaga tilmaamay الله سبحانه وتعالى لي وكل, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وحال صار كتاب أولا كل من دونه اسمه الله في دي وعندما اقرأ كتابك أخري سالة كتابك كفى بنفسك نفت هذا كفلا اليوم ما أنت عليك كركك حسيبا حسابيه nilku riixay sawtu adiga as xisaabineey bol kitaab kaga aqriso markaasaad intaad bilowdo wax allah wixii aad samaysay dunbeshu ku qoray adiga as xisaabineey marka marka aad aragtay baahalkii isaga oo doowada sayaad ah mahadso dhukuma أليكا أمركا سحكومي هذا اس اسحابين يا معنا والجو انت لو جو في دي الوصينا يا معنا ونشرت وقال سبحانه وتعالى آيات كثيرة ورقها مركي لا فيديو وإذا سحب ورقه ملايك صاد يارسي الربوت كقرنة نشرت مركي لا فيديو لو جو كلا فيديو لو جد هذا آخر سواه طيب انت اس ايوم سائشة أمركا ايوم سوق يهلا الكس مألفك ماش أولي هي التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر يعني وحوا يانميشة صحفته ورقها الموجودين موجود في دنا يوحى كقرن شر يخير كيس يرى كيس وينابه كيس يرى وحتى دونك أنا هذا للميزان كرين و كقرن وحتى ذردة للميزان أو كقرن تسمعنا وحى ذردة للميزان ذردة وحى الجوا ذا أما وحى ترى دورة عصا ذا يرتى قلنا هذا يري يرتى عص أما واحد رح حواسك، حواسك جري جدحدي ص يعني دول دولة. أنت بتصير لو كلامك كان فص أين القوانين؟ لكن مركز قرحة ديريشت دكسل كشوك لو حضر كيس حواس دول دولة. صلا؟ أنا شيء هو الإنسان مركز كوفير يصدر كيس. كوا سد الذرة اللي لذا يقال كوت صدر معنا. الذرة، الذرة هو حكال اللي لذا أصغر شيء في الوجود wax واحد شره. ورب كويير بالي لذا الذرة. أذى قد دردوا واحد دون كهذا منطقة لتشوجة موازين تيسية مقايستيسية وحكتب دليل كرت معه. فالأذى في ريو دردوا بعد ميزان ده لما منطقة إنه اي استعمالنا اي أينه وحكتب دليل كري أو وحكتب دليل كري. مثلا هدي مثلا يعني دكان هذا راشين كمية يقول لك بريسك مية. مركب أمية أو كيلو دي إسكانت أو اللي يعني واحد ويان ميزان كلامي دي كفدد أي لترمان حضاد حبب بريز كقعدو كفدي واحد عزبده إيه عمول لي عيا ماي سدسي وياولي سدسي واحد عزبده قرع عيا ماشي حبب بريز عريس بيلاده كسيرتا معناتها قيامدا موازيمته أعماش اللي هو ميزام ذرد يرتأه ميزان كاعتبار بيزي نسا معنا لكن نوازين تأدل ما ذرد ما ميزان هو شيء معنا وحويان أكت فضى أن نوازين تقيم الله هاي ومعنا طيب. طيب تانا وحو شيخ وككا ذلي ومعنا وحوي وككا او ومشارة يا إلهي سبحانه وتعالى آيدي, آيدي في سورة الزلزلة وربي سبحانه وتعالى كتل نرسول كتل مامي هي الفاذة الجامعه أبو صلى الله عليه وسلم وأيده سكشه فمن, فمن, فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى أيضا سؤ شرعي معناه طلماي طيب ويوهون ورمسينهم بأهل الدين دين كدت كيس وصلة يسمونه كدت واحد رمسينهم بالبعث إذا الصاريد بعد المول التجاريد كذي وليس الصاريدون يوم القيامة ما لن تقيامه وبكل ما شيء والبنو الرمسيه شيء قص أخبر الله الله و سبحانه نزيه ديسه و أو الرمائي أوشاجي ومن أهوال ذلك اليوم ما لن كاس أريه سووين أرجع ما لن الحقي حقها واختلاف أحوال العباد الضوضاء حارضه ضوضاء اسخلاف الضوضاء فيه ما لن ك نحدي اسخلافيا فريق في الجنة وفريق في السعير ومعن صوب آه وجلفة الجنة للمتقين وبريزتيل جحيم للغويح حالذوا كلا جد سن تجد كل مرة يجي وحيله لأرك يجيوا من من فرحس من مروكسن يجي حالكود وح سلمى طيب والخلق هي خلق حاله ساكلة جد سن فيما شيء بحلي أي كوك أي كوك الجد يرونه أي أركيان مالك أو يلقونه أي لق الميان هنالك هلك أي ك أركيان ولق الميان في ذلك مال في ذلك اليوم مالنك دحدي سنة أي أركيان الله كل مايان مالك الهائلين أي وين أي أرججها هي النحرين تلا هؤلئه أرماها من اخذ الكتب كتب تقادش دي داع بالإيمان من دي جالك لوجه تضطت أهل الإيمان كأي كخاتم والشمايل بحيلك لوقات ضدك أهل كفرج الحال أهل النار كأكو قادني يوم والاجابة هي توابدة عن المسائل سؤالها الله وأضموا دو يدينا يك توابدة إلى سائر الزلازل إلى يعني وحوي يعني جريرية كله زلازل معنى وحوي ووحيله الروح الجلجلة وحياه ضدك الجلجلة يعني الجريرية ومعنى حالات جلية والبلادين يوم الربيال يوالبهر الموعوده اليابوهي في ذلك ما لانك دحديس ليابوهي في ذلك في ذلك اليوم ما لانك دحديس ليابوهي مالكي العظيم اين والمقام اي المقام كي دحديس مقامكي الهائل ويناء ارغغ يا المحدين تلها ومن الصراط شيدك لقد بها سراطك التي البابيه اسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم Marke Sustan, adbi og iċirre. Og imminkum illa wariddu, haj, ba markef morajan. Karkod, hataher, og hajkud, og hajkud, og hajkud, og hajkud, og hajkud, og hajkud, og hajkud, ja, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, مسكورة لقيتي كدور كوهل الدناتة حاله ده مركز سورستان أو أو يشيلن أب طيب والميزان هي ميزان كأيضا أعماشة لميزام يع قد معنا سلقات هي حسناتي وليس ميزام يع في دين توضأ التي ورقها صو فيها بحيرة أوكوس جايهاي مثاقيل الذري سيجدا أما بسطة أما درع سدا أما شيء تيرك أوير ميزان كيس قدر كيسة وحلاج أيقوس عليهم المثاقيل وجمع مثقال مثقال كان وحلاه بمعنى المقدار شيء قدر كيسة قياس كيسة عريس كيسة وحلا كاسلاه ده معنا طيب من المثاقيل الضري ومن من الخير خير إياه والشر يا وغيرها خير كأيه شرك وحناهم وبرك الله وتمؤلفك تقريبا صدق كم مقطع مراقة ملائكته أيقوريسه وحول باكو يلا خير كينا وكو يلا شر كينا وكو يلا وحن خير يا شر مما ان كتحساب سنين وكو وانا سيده رايي قال علماء قاركور قايه حي معناه وحن رجحه يانو لقاادن يا اياته ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد عموما لقا فايديسنيا وحولبا ان مان انتا اخر حسابة مقالي دونتا او كان مكالا سويسا اما النار ومسالك لك لكن ديوان ملائكة انو عمل والبقل اياه اياه ظاهرك ايادك موقتوانا سيد اي اعلموا بقاركوا الحقيق شنيا اما اي رجحيا هذا ولي يتوفيق وصلى الله وصلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى